بسم الله الرحمن الرحيم قيل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهن بعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 وَماَا أَدركَمَا عِلّون كتاب مَرقُوم يَشههَدهُ الْ المُقَون إَِّ الأبرارَ لَ فِي نَعمٍ على الأرائكِ يَظون تعرفُ فيِي ووجهِهِ النَغرَْة النَّعم يُسقَوونَ مِ الرَّحييقٍ نخْتُ مِن ختَام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون